وَل إِن سَأَتَهُ مَن الزَّلَ مِنَ الساسْتَّمَِمَا فَأَحْياَ بِهِ لَْرُ الظََّمِ بَعِْمَ وُوتِهَالَ يَقُولُ النَّرُلله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون